بوك تو تريتساك شتري أربعة, وثلاثون. أربعة وثلاثون. في القطار في القطار يتوفلاك دو برلين هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار الى برلين؟ كدي يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ متى vlak do Berlína? متى يصل القطار الى برلين؟ متى يصل القطار الى برلين؟ Prepáčte, môžem prejsť? اسمح لي هل يمكن ان امر؟ اسمح لي هل يمكن ان امر؟ مسليم هذا مكاني أعتقد ان هذا مكاني مسليم جو سيديته حضرتك تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني جج ال في بزنين؟ أين عربة النوم؟ أين عربة النوم ال فيزنين قنسكم عربة الني في آخر القطار عربة النوم في آخر القطار؟ a kde je jedálenský vozeň? Na začátku. Waina arabat spát dole? Můžem spat v stredě? اي يمكنني ان في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ можем يمكنني ان, أنام موجم سبات أن أنام فوق؟ اي يمكنني ان فوق؟ kiedy budeme متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل الى الحدود؟ كم تدوم الرحلة إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ ما هو مكان الإقامة؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءه؟ موجم تو دستات نيتشو نا ييديني ا هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ زابوديلي بيستما او سيتيمي؟ من فضلك هل توقيفني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟